لأدبع خطاك لنكو في ربي في ذات العظيم صغير أنا عن كل ألطافك وأنت إلهي قوي كريم ولو سأل دمي لأدبع خطاك لنكو في ربي صغير شريد أنا بل عنيد جئت إلهي طاط الحياة صلفت أهنت رفعت شتمت لتبدي حياتي يفادي الخطى صغير شريد أنا بل عنيد جئت إلهي طاط الحياة طلبتا وهنت رفعتا شتمتا لتبدي حياتي يا فادي صغير من كل ألطافك وأنت إلهي طغي كريم ولو سال دمني لأتبع صغير حوالت الوصف عجزت أنه في حق الصليب وحين رأيت الحب صرخت صغير أنا وسأبقى صغير صغير حوالت الوصف عجزت أنه في حق الصليب وحين رايت الحب صرخت صغيرنا وساب صليب.